أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا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 لله ما في السماوات والارض إن الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الأرض من شجرة نقلا والبحر, والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير الم تر ان الله يوليج الليل في النهار ويوليج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري الى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 واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزل قوما ما اتاهم من نذير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 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولا بصار ولا قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاقِصُ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ورنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن ممكن ولو شئنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 وَأَمَّا وَأَمَّالَذِينَ فَسَقُو فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَذَابًا نَارٍ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ولنذيقنهم من العذاب لذنادون العذاب لكبر لعلهم يرجعون ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ أَفَلَا يَسْنَعُونَ أَوَلَمْ لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفرون رَأَوْهُمْ مُنْذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ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 وما جعل أزواجكم الله توهرون منهن أماتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أماتهم وأولو الأرحام بعضهم من المؤمنين والمهاجرين إلا, إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا خذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدني الكافرين عذابا ليما يا أَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَذْكُرُونِ أَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءْتُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصيرا إذ ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله لا غرورا واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم ترجعون ويستاذن فريكم منهم النبي اي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ قِطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأْتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً قُلْ مَنْ فَالَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنَ رَادَ بِكُمْ سُوءًا وَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِير فَإِذْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا شِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَغُورُ أَعْيُنُهُمْ كَاللَّذِي يُسَاءُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الأحزاب يودوا لونهم بادون في الأعراب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 ومن نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما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 فريقا تقتلون وتاسعون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي زوجك إن كنتم نترن الحياة الدنيا وزينة آفة أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن تردن الله ورسوله ودى ولا آخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من بِفَاحِشَةٍ منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير صدق الله العظيم